بوك تو كيسا ديت التيت ثمانية وخمسون ثمانية <تصفيق> وخمسون الجسم أجزاء الجسم فوهيزة ونيبور أرسم رجلا ارسموا رجلا في فيلم كوكن اولا الراس اولا الراس بورن يرتدي الرجل قبعة يرتدي الرجل قبعة نوكيتوتيم فلوكت لا احد يستطيع أن يرى الشعر لا يرى شعره نكتو <تصفيق> كان ولا أحد يستطيع أن يرى الأذنين ولا ترى أذناه أيضا هذا <تصفيق> كوريزي كذلك لا أحد يستطيع An yaraa al-zahru. Wa kezalika al-zahru. Un pojvizatoj süt, dhe koja. Arsumu al-ajnaini wal-fem. Arsumu al-ajnaini wal ويضحك Buri kanje hund te jat الرجل ذو أنف طويلة الرجل ذو أنف طويلة Einben jasquad nutua ويحمل عكازا في يده ويحمل عكازا في يده Аван дањишал нечав. Ојјареди ушеҳан хауленоихҳи. О јартеди ушеханан хауља онокохии. Е тима в тох. Енах у аслушите ли велике а ђалу берред. قعدت <تصفيق> إكتاف وتششم الذراعان لرياضي ذراعي قويتان اذكمت إكتاف بريش بربره الرجل مصنوع من الثلج انه مصنوع من الثلج. بور نو لا يرتدي سروالا ولا معطفا. لا يرتدي سروالا ولا معطفا. بور بور لا يرتجف. لكنه لا يرتجف. Ajo është një njëri prebore. Innehu timthalu rajulun min gjalid. Innehu timthalu rajulin min aljaleed.